اذا باب قواله كون من اتقوا عبوا أدع الله أن يعلو أن Of <laughs> my وقالوا صل على محمد اصبر على